يقول يا ما حل لا ذعذ دع عنا الهفاهيف وقامت تنازرنا هبوب الصفاري وهب البراد لوحت شوبه الصيف وحيت المقناص والطير طاري واللي يبي شمت حبوب الشفاشيف قام يتنبا للبيان الوزاري ليدل على حجم الجلاميد وطريق خطايط فيها عواين حباري بعض العرب وده ولو جاء تكليف يشري ويصبح يم هاك المحاري وحنلك الله ما علينا تخليف مع ضحبه وجل فرج والبراري الناس يقضون الأجهازات مجنيه ونايف في مرضي رخصته بس صحاري صحر العيون اللي غدت كلها ريف على البشرك والعلاوي اقداري اليمن عساسه عطاه التعريف وامسى عن اللي في حرويه داري نادى بقرناس اللي يا حيف ما عيب فيه الحمد كدري وريشة اجماري قتل الملامس فيه ما زيل يا حيف ما فيه عيب ألا من الريش عاري الأرض حرشة ولا صابع بالتريف وسنة هم الجنحان روس العجاري توابع مثل الرماح المعاسيف ومواس مثل مسللات الشباري وعيون سود في قحوف المقاييف ما وعاتق داب قداب وعيون ظاري طرح الشبك من نازحات المحاذيف جاب أحد العتبان ولا المطاري جابها الشيخ نيرت السيلة تكاليف الله يجيره عن صدوف الجواري شيخ تلحفنا حسانيه تلحيف ما هو بعن حق الخوي بمتواري نايف هواه اللي حصله على كيف تعرض النسناس مع كل فاري ونقل الوحوش وهدها بلطاني ضحا ولا وروك الطهاري منجل عصير وطار مدله شويف ربد اندرع فيها الرفيز المباري أوقف وتبعها طويلة لطريف حرم على بعد المطاليب ظاري الصافي اللي حاج حلوة توصيف لحاج عزام الحباري إجباري وجنزع أجداقت بهن المحاريف وتزبن انقوع الشجر والمداري من عقب ما اهل العزامه مواليف قاموا عليهم يضربون البواري ومضوا في بيت ثمانايف الجيش في صفح نجل عافيتها الذواري يشيدوه اللي يشيدوه يشيدوها للبني معاسيف وحطوا مشب النار بين الزواري نار اللي صاليها نار الحطبها هيشترى بتجاجيف عمال ما تلحز عليها الذواري نار اللي صاليها دلال مهاديف صهب الصهب صلوة النار فيها مواري صهباً على هالجور ما من التخفيف زامن لها ليلي وزامن نهاري وصفر خني نبهارها من ورا الليف يضر الدعماس قال لي من البعد ساري ليدر جوهن ودرجن العجريف وكل بقى بفعول طيرها ايماري أقفن هواجيس الضمائر مناسيف والطير على الرعيف شال الطواري مع ضف خنورة بعيد الاشاويف شيخ نبوس على الخلق ماله الجاري جاري ولا نبفاخر واتفاخر بتزييف هلا ولا البس من ثياب العواري أفخر بحكام الحمى ونجد بالسيف والشعب شادوا مستواه الحضاري وافخر بقرب اللي بعيدنا الحيف اللي بعدله له بين الشواري مدحمه بخراس ولا توهيف عن عرف والسادم على الهنيان